Book 2 Trideset i jedan Wahed wa thalathun U restoranu tri Fil matrami thalatha Fil Želim predjelo اريد بعض المقبلات أريد بعض المقبلات جليو بيخ سالاتو اريد سلطه اريد جليو بيخ يوهو اريد حساء اريد حساء جليو بيخ ديسيرت اريد حلويات اريد التحليه جيلو بيخ سلاโดليد سا شلاغوم بعض المثلجات اريد بعض المثلجات جيلو بيخ فوتشي سير اريد او جبنه اريد او جبنه mi bismo željeli doručkovati. Nuriidu l-iftar. Nuriidu l-iftar. Mi bismo željeli ručati. Nuriidu an natanawala l-gada. Uridu an atanawala l-gada. Mi bismo željeli večerati. Nuriidu ان نتناول العشاء اريد ان اتناول العشاء شو بيست جيللي ما الذي يعجبك لوجبه الافطار ماذا تريد على وجبه الافطار بيض بعض الخبز الكايزر مع المربى والعسل بعض الخبز مع المربى والعسل توست سكوباسيتساما هل تحب الخبز المحمص مع سجق وجبنه خبز محمص بالسجق والجبنه كوجانو يايه بيضه مسلوقه بيضه مسلوقه يايه نا أوكو هل تحب البيض المقلي عجه البيض كايكانو بيض اومليت بيض موليم فاس من فضلك أريد زبادي آخر من فضلك اريد زبادي اخر موليم فاس يوش بعض الملح والفلفل رجاء من فضلك ما زلت اريد ملحا وفلفلا Molim vas još čašu vode. Menfadlike fadlike uridu ajdan kuban minal ma'a. Min uridu ajdan kuban minal